جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفضلكم الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هنا تنبيه بالنسبه للاخوه الراغبين في الحصول على نسخه من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فتوجد في مكتب التوعيه الواقع بباب رقم سبعة مكتب التوعية بباب رقم سبعة مدخل الساحات الغربية بالقرب من مقر الشرطة وساعات التوزيع من الغد من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة بعد العصر وبعد صلاة العشاء الموقع مرة ثانية موقع توزيع الكتاب في باب رقم سبعة مدخل الساحات الغربية بالقرب من مقر الشرطة وساعات التوزيع من الغد من الساعة الخامسة إلى السابعة بعد العصر وبعد صلاة العشاء قلنا السائل النهي عن الترجل إلا غبا هل يدخل فيه النساء المرأة يعني في فيما تعلق بالشعر مطلوب منها العناية بشعرها وتسريحه والاهتمام بالتحسن لزوجها والتجمل له، في الأمر بالنسبة المرأة مختلف، لكن أيضا ينبغي أن لا يكون هناك إفراط وتجاوز وأن يكون هذا الشغل الشاغل وياخذ أوقات ويكلف أموال باهظة، فهذا كله لا كله ينهى عنه. لكن إذا كان باعتدال وبعناية وتعاهد وتهيئه نفسها لبعلها وزوجها هذا أمر لا حرج فيه نعم هل يجوز أن أقول السلام عليك يا رسول الله يا طبيب قلوبنا ويا نورا في عقولنا هذا كله من التجاوز والتعدي الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام اياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن مثل هذا قال إنما الطبيب الله إنما الطبيب الله يا طبيب قلوبنا طبيب قلوبنا الذي يكون منه هداية قلوبنا وشفاء صدورنا وصلاح أحوالنا هو رب العالمين وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت لا تملك طب قلب من أحببت صلاح قلبه هذا بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقد حرص عليه الصلاة والسلام على هداية عمه وحاول إلى لحظات الموت وهو يجتهد في ذلك وما تعمه يقول على ملة عبد المطلب ونزل في تسليته عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالقلوب الله وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وغيره كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول أم سلمة كنت له أو إن القلوب تتقلب قال ما من قلب إلا هو بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه فكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وجاء من دعائه في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد ووجه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الناصح المتبع لهديه صلى الله عليه وسلم نعم سؤاله الثاني يقول وهل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج عني همي هذا يسمى توسل هذا يسمى توسل والتوسل من حيث هو نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع والتوسل المشروع هو الذي دل على مشروعيته الكتاب والسنة مثل أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنة وصفاته اللهم أغفر لي أو اللهم أن يعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم أن يسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وهكذا من أنواع التوسلات الثابتة في الكتاب والسنة توسل إلى الله بأسماءه وصفاته وأيضا التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح مثل الثلاثه الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمل صالح من أعماله هذا يسمى توسل مشروع لأنه دل على مشروعيته الكتاب والسنة النوع الآخر من التوسل التوسل الممنوع وهو الذي لا دليل عليه ومن ذلكم هذا التوسل الذي يسأل عن السائل الله من يسألك بحبيبك أو بجاه نبيك أو بمكانة نبيك أو بمنزلة نبيك نحن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام حبيب الله بل خليل الله ونعتقد أن جاهه عند الله عظيم بل جاهه أعظم جاه ونؤمن بذلك كله لكن ليس هناك دليل في الكتاب ولا في السنة على جواز التوصل بجاهه أو بذاته أو نحو ذلك وما يحتج به أو وما يحتج به من يجوز هذا النوع من التوسل إما حديث لا يصح ولا يثبت مثل حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا لا أصل له ولا يجوز الاحتجاج به لأنه باتفاق أهل العلم بحديث عليه الصلاة والسلام لا يصح ولا يثبت وهناك أحاديث ثابتة لكنهم فهموها على غير معناها مثل كنا نتوسل إليك بنبينا قول عمر رضي الله عنه والآن نتوسل إليك بعم نبينا قوله بنبينا أي بدعائه حال حياته عليه الصلاة والسلام ولهذا بعد وفاته عدل عمر وغيره من الصحابة إلى التواصل بالصالحين الأحياء أي بدعائهم، فالشاهد أن.